بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شرس الوسوى في من شرس الوسوى في الذي يصرح في صدور الناس من الجنة والبناء